تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وَيحَذِركُم اللههُ نَفسَهُ واللههُ رَأوفُ بالِالعبدَ قُلْ إكتُم تُتحبونَ اللهه فَتَّبعون فَتَّبعون يحببَكُم اللههُ وَيَغفِ لَكممْ ذُنوبَكم واللههُ غَفور الرحيِيم قُلْ طيع الله وَروَس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 ك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها اوسى والله بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا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 انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى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 قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قَالَتْ آيَتُكَ ألا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ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 وَمَا كَانَتْ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كَانَتْ لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ